تقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ما له إذا ترد إن لينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتكم نار تلظى لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيتجنبها الأدق الذي يؤمن ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى